فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مننا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض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 فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَد جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ لِكِرَاهِهِمْ فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ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 أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدا من بعد ما تبين لهم الهدا الشيطان سوّل لهم وأملا لهم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 أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألي يخرج الله أضانهم ولو نشاؤل أرينا كهم فلا عرفتهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدا لئي يضر الله شيئا وسيحبط يحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضَانَكُمْ